الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الحديد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلهي إنما أحد أيها إخوة الكرام نختم في هذه الليلة الطنجة على الكتاب المبارك الاصول الثلاثه في دين المذهب محمد بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكنا كما قلتنا تعالى قال الله عز وجل لا اخراء بالدين حتى تجنبوا كل من الزاني ومن يرتكب الصغوت والليل واليا تقاسكم سبك العروه الوثقى لا ننسانا له الله سميع عليم وهذه الايه استدل بها علينا من المججد تعالى بيان خلوق طالئ وقال هو تعالى لا اقراء كي كي لا يقرح في الدخول في الاسلام لان الدخول في الاسلام لا بد ان يكون عن اقتناع واعتقاد القلب ولا يصح في الاسلام لا يمكن هذا بأن ننكركم كما قال معاني الشيء الصالح الحزان صلى الله لا يتفرط فيها إلا الله سبحانه وهو الذي سبحانه بهم برسلها مصرفها كيف إن شاء ولكن تدعون إلى الإسلام انرا هو بنحيد بحول فيه ويجاهد بشبيل في سبيل الله لدين الاسلام وان الهدايه هي هي دين الله عز وجل واننا هذا الشيء الراجع في هو راجع اليه السحاب ان طالع وجا قد تلين الرشد من الغي قد تلين الرشد من الغي طريق الحق واضح دين لا طريق غير واضح قد قد تغير الرشد الى الغي انا باق على ان هذا رياهم مجدين اي قلنا له عليك الاخ وطيب ولال هذا الذي هو الذي يسلك الحق وهو الذي يسلك الطريق المستقيم ثم اهل الولال ان انحرفوا عن الحق على قال الله عليهم فلاتن اكثرهم لا يعلمون فلاتن اكثرهم لا يعيرون ونص الله تعالى بقوله ثم من بمنعوني الى غير ذلك من الايات وهناك قول اخر لتسهير هذه الآية أن هذه الآية نزلت في آية الكتاب وأن أهل الكتاب لا يجبرون على الدخول في الإسلام من إذا عواضي البطاء على دينهم ممكن من جالب بشرب أن يدفعوا البيض من والمسلميه والسالين ان غيرهم من الكفار لا يقبل منهم ولا الفشاح لاني هم ليس لهم دين ولا دينهم دين باطل والقوم فارس حاذر الالايات من سوحه ايه الجاء دار الى اول امر امر ان ندرع الجهاد رونا في الجهاد معاني الشيء الجهاد ترسل اتاه الى الايه وارجع معاي الشيء سبح الله القول الحليم اتقان من الشيء ان الا غير من شيء يشوف وأن الدين لا يدخل في القلوب الإكراح إنما يدخل بالاختيار لكن من لم يقبل الدين عامل المعاملة اللائقة به كن قتل أو أخذ جديد ما شرعه الله في حقه قال تعالى اما يا طاغوت اهو قولوا ان بالله طاغوت قال موذيدي يا طاغوت للعباده او الاتباع الطاعه لان كلمه الطاغوت طغى وقولوا الصغر الطاغوت على الحناب لله لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكهرب الطاغور فمن آمن لله ولم يصر بالطاغور إنه لا ينفعه الإيمانه فلنها يقول صلى الله عليه وسلم ما انقرد لا إله إلا الله لا كاف أراضي ما يحدث من دونه وزمه. وحسابه على الله وهذا هو معنى ما لا إله إلا الله يكون إلا هو ذك يعني قوله تعالى فَمَنْ يَسْفَرْ بَالطَّاعُوتْ وَأَيْقُمْ بِالْآهِ هو معنى ما لا إله إلا الله لأن سلمة ما لا إله إلا الله شعرتهم وإبتاد لا إلهة ما يوم جميع ما يحدث من دون الله ان لله وجب انتقال الشباب والهرم والشيب وهذا القول تعالى لما يثق عقاره هذا له ويوم من لا ائذ جبرنا بين النفي والاثبات وهذا هو معنى لا إلا حجل الطاعة وفي الحديث رأس الأمر الإسلام والإسلام هو الاستثمام لله للطرش والانتياج له بالطاعة والبراءة من السلك وأهل ورأس أمر الدين الشهادة قال هما رأس الإسلام وهما أصل الدين فلا ينحل الإنسان في الإسلام إلا إذا أتى بشهادته وفقاً وعلماً وآملاً واعتقاباً رأس الأمر الإسلام وأموره الصلاة الذي يقوم عليه بمصلاة اليدوم عمود وانا قومي شماله مثل ذلك الشعر الرهينه سالا يا قوم قناه عمود يقوم علي انها لا تقول كي هذا يقول لنا انت كالشلال تتفاشل انه يظهر على الشريعه ولو ولو كان يترجى في, في, في الدنيا انما كان يبحث عن حدودها علاقاته بالاجتهاد قال وهو وهو وقت سناه بالجهاد كل يوم الجهاد دليل على طريقه الاسلام لأن الجهاد لا يكون إلا نقوة إيمان وفتحة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقع على ثلاثة أشياء الدين الرأس والعمود وصل قصنا فبعدم الرأس لا يدود للدين أصلا حي لا يحقق الرأس والتوكيد لا دين له والله لا يصلح يا ايها القوم لا ودي ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كان احتجنا عمودا معي واذا فطر الجهاد فطروا في النزال صار الاسلام ضعيفا وصار المسلمين مستضعفين اكل من جهاد مع عباده عباده اشدادا لا بد فيها من اكمال خلاص العبيد فالمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد لي ان يكون في احترايه وتحت ايماني كما قال صلى الله عليه وسلم كان حياه جبره يطاق الانوار لا بدي ان يكون باذن الامه لا بدي ان يكون بشم الوالدين نعم تكون جهاده شرعيه كل ذكر ما هي ما هي حاجه بهذا من يكسرون الارض المصومه ويشوهون البناء المحصنه ويخدرونه في مساجد الله إخليس الله ويسمونه هذا جهاب هذا يعتبر جهاباً في سبيل الشيطان ليس جهاب شرعية أقرى أهل العلم أن الله في هذه المساجد لا يعتبر شهيدا نسأل الله تعالى للجميع التفيقى والمسجد اللهم سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين صلوا جميعا على صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير شيخنا يحييكم الله وجعل الله في ميزان حسناتكم آمين آمين جميعا جميعا آمين شيخنا الاسبوع القادم ان شاء الله سنبدا باصول السته نخلي الاسبوع ده ده بعد القادم الاسبوع القادم مشغول طيب ان شاء الله الاسبوع بعد القادم وان شاء الله باذن الله جزاكم الله خيرا حياكم الله